هذا بيان للعرش هو الجزء الفارق بين قيمة السليم وقيمة المعيب فيدفع هذا المبلغ ويأخذ السلعة المشتري وإن شاء رد السلعة وأخذ المبلغ كاملا والله أعلم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 هذه السائلة التي تذكر من غيبة زوجها وعدم استطاعتها للبقاء عليها مراجعة الحاكم الشرعي واذا رأى الحاكم الشرعي المصلحة في فسخ نكاحها فله ذلك يقول السائل عندنا عندنا الناس يقومون بجمع ثمار الزيتون فمنهم من يقوم ببيعه ومنهم من يقوم بعصره فكيف يخرج كل واحد منهم الزكاة الذي يقوم ببيعه يخرج الزكاة منه قبل بيعه وان شاء اخرجها من القيمة بحسب حال هذه الثمار وسقيها إن كانت تسقى بمؤونة فزكاتها نصف العشر وإن كانت تسقى بلا مؤونة فزكاتها العشر وإن كان بعض السنة بمعونة وبعضها بلا معونة فثلاثة أرباع العشر والذين يقومون بعصره كذلك إن شاءوا أخرجوا الزكاة منه قبل عصره وإن شاءوا أخرجوا الزكاة منه بعد عصره من عصيره يقول السائل لبست الإحرام وغسلت وجهي بالصابون فهل علي شيء غسل الوجه بالصابون المحرم ما يترتب عليه شيء لأن الصابون ليس طيبا وإنما فيه رائحة حسنة لكن ما هو من المتخذ طيب ولا ينبغي للإنسان أن يتعمد التغسيل بصابون مطيب لكن إذا غسل بصابون مطيب جهلا أو نسيانا فلا شيء عليه في هذا تسأل المرأة عن زكاة الحلي المعد لللبس والزينة هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء يرى وجوب الزكاة في الذهب سواء كان هذا الذهب لامرأة أو للرجل وسواء كان الذهب معد للكراء او معد للبيع او معد للبس المرأة وتجملها به امام زوجها فالذهب تجب فيه الزكاة حتى وان لم تعده المرأة الا لبسها وزينتها القول الاخر ان فيه تفصيل بين الذهب المعد للكراء او الذهب المعد للبيع فهذا تجب فيه الزكاه وعما الذهب المعد للبس المراه لزينتها لزوجها فهذا قالوا لا زكاه فيه وقاسوه على ما اتخذه الانسان للقنية مثل السياره ومثل البيت الذي يسكنه ونحو ذلك فالمسألة فيها خلاف ولا شك أن إخراج الزكاة أطهر وأطيب ويبارك الله جل وعلا في المال الذي تخرج زكاته ومن أخرج الزكاة وهي غير واجبة عليه يؤجر عليها ومن منعها وهي واجبة عليه ياثم بذلك فالأفضل إخراج الزكاة تقول السائلة امرأة حجت بدون محرم بأن أولادها كانوا صغار وإخوتها لا يملكون القدرة المادية لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم لا للحج ولا للعمرة ولا لغيرهما لكن إذا حجت سافرت بالفعل وحجت فهي بهذا لكن حجها صحيح وعمرتها صحيحة يقول السائل عندي عقارات واراضي ولله الحمد ولكن علي ديون ولي عند الناس اموال ولي عند الناس أموال فكيف اخرج زكاه المال وليس عندي سيوله ماليه اولا زكاه الدين الذي بين يديك تخرج زكاته والدين لا يخلو ان كان على مالي متى ما طلبته اعطاك اياه فتخرج زكاته كلما حال عليه الحول ولو تركته عنده سنوات واما اذا كان الدين على غير ملي اما فقير او مماطل فحينئذ للعلماء رحمهم الله في مثل هذا ثلاثه اقوال الأول يقول يخرج الزكاة حتى وإن كان الدين على غير ملي والثاني يقول إذا قبض المال الدين زكاه لسنة واحدة والقول الثالث يقول إذا قبضه استقبل به حولا جديدا فإن بقي معه لمدة حول زكاه وإن أنفقه خلال هذه المدة فلا زكاة فيه والصدقة والزكاة ما تنقص المال بل تزده بل تزده كما قال عليه الصلاة والسلام ما نقص من مال من صدقة يبارك الله جل وعلا في المال الذي تخرج زكاته وكلما زاد المرء في زكاته أخرج أكثر من الواجب فهو خير له لأن الزيادة في الصدقة يعود نفعها على الفقير ففيها خير للغني يؤجر عليها الغني لأن الأعمال الشرعية منها ما لا يصح الزيادة فيه وللنقص كالأعمال البدنية مثلاً يجب أن يأتي بها على وفق الشرع لو زاد تعمدا في صلاة الظهر من أربع ركعات إلى خمس ركعات بطلت وأما الواجبات المالية فإذا زاد فيها فيؤجر صدقة فطره صاع مثلا إذا أخرج عشرة اصع أو كيس من الرز. فحسن الواجب عليه مثلا زكاة ماله ألف ريال أخرج أكثر من هذا أخرج ألفين أو أكثر فيؤجر على هذا لأن الزيادة في, في, في الأموال الواجبة إذا احتسبها المرء عند الله جل وعلا فالله يأجره على ذلك يقول السائل هل يجوز ان يخرج دراهم بدل زكاه بدل صدقه الفطر صدقه الفطر تخرج من الاصناف الخمسه التي حددها الرسول عليه الصلاه والسلام او من قوت البلد لان الرسول عليه الصلاه والسلام امر بها ان تخرج من البر او الشعير او التمر او الزبيب او الاقت خمسة اصناف والحق بها العلماء رحمهم الله ما كان من قوت البلد ومعتبر كالارز والذرة وغيرها ولم يحددها النبي صلى الله عليه وسلم من المال ما قال ربع دينار او نصف دينار او عشر دراهم او خمسة دراهم وانما حددها من الاصناف المأكولة ليغتني بها الفقير ذلك اليوم يقول السائل ما حكم حلق اللحية لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم منع من هذا فقال عليه الصلاة والسلام اعفو اللحى اكرم اللحى ارخ اللحى واحفو الشوارب خالف المجوس خالف المشركين خالف اليهود فالواجب اعفاؤها قال بعض العلماء اذا اضطر المرء لحلقها كأن يجبر من قبل السلطة او اذا اعفى لحيته اتهم باتهامات هو بريء منها ونحو ذلك فحلقها لضروره فلعله لا اثم عليه ان شاء الله لان الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم وقد عذر الله المسلم في ان يتكلم بكلمه الكفر وقلبه مطمئن بالايمان من اجل التخلص الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان فاذا فعل المسلم امرا من الامور مرغما عليه ولا يستطيع التخلص من هذا فلعله يعفى عنه ان شاء الله والله اعلم